الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينفر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 وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعونها شهيقا وهي تفور فكاد تميز من الغيظ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 فستعلمون كيف نذير ونقدك الذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيد أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوَقَام صَافَتِ وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُونَ إِلَّا مُرْحَمًا إِن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 بلندوا في عتوق ونفور، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ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 لَمَّا رَأَوْا زُلْفَتَ سِيئَتُهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يجير الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ